يا من هو إليه يهرب الخائفون يا من هو إليه يفسق المذنبون يا من هو إليه يقصي المنيبو يا من هو إليه يلجأ العراسون يا من هو إليه يرغب الصابدو يا من هو فيه يتمع الخاتمون يا من هو يستمس به المريدون يا من هو يفتخر به المحسنون يا من هو عليه يتوكل المتوكلون يا من هو يسكن به الموقنون Subhaneke ya la ilahe illa ente el amanul amanu ejirna minan